ألم يجذك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السَّائِلَ فَلَا تنهر وَأَنَّ مِنَّةَ رَبِّكَ فَحَدِّث